اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك. أتا طفل ليساعد الرجل. قام الرجل إليه وشكره. يعاونه بعض رجال. نحن بالتعاون نكون جسدا واحدا. أنا أحب المساعدة كثيرا. أرجو منك يا أستاذي هل تساعدني؟